نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لابيه يا ابتي شَرَكَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ وَلَا يَبْنِي لَا تَقُصُّ الرُّؤْيَا كَعَلَاءِ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُونَ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 ارْسِلْهُ مَعَنَا وَدَيَّرْهُ وَلَعِبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُم عَنْهُ غَافِلُونَ قالوا لئن أكله نحن عصبة إن إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنا أنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاء أباهم عشاء أي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 inna la naraha fi dhalalin mubin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 يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه قضى الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناجٍ مه مذكُر لي عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضعة سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سما لي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 <تسجيل> <ناس <تصفيق> <ناس لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاثر الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيفهن عظيم وَلَمَّا خاطَبُكُنَّ إِذْرَاءَ وَتَّنَا يُوسُفُ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِلْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ وَلَتَمْرَأَةُ العَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ حص الْحَقُّ أَنَرَاهُ وَتُّهُ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي ظفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ وَلَجْعَلَنَّكَ عَلَى خِزَانَةِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ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 الكيل وأنا خير المزيلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عبي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا وَجَدَا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 ذٰلِكَ كِتَابٌ يَسِيرٌ وَلَن نُّرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتِيَنَ مُوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَا تَأْتُونَ نَنِى بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بكم. فلما ماوسقهم قال الله على ما نقول وكيل وقول يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرق وما أغني عنكم من الله من شيء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 قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوا عل الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا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 كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كرنا ليوسف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 سرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قالتم شرهم ما كان والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال ما معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الظالم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 و تولى عنهم وقول يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ تَذْكُرُ يوسف فَحَتَثَ تَفُونَ حَرَبًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا سَنَا وَأَهْلَنَا اضْطُرّ وَجِئْنَا بِبضَاعَةٍ مُجْدَاةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ الله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 إنه من يتقي وينصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَاللَّه لَقَد آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ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 إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً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 يا والآخرة توفني مستمئنا وألحقني بالصالحين ذلك من أباء الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أك